فيه لعلماء التفسير وجهان أحدهما أن المراد بأزواجهم نظراؤهم وأشباههم في الطاعة وتقوى الله واقتصر على هذا القول ابن كثير والثاني أن المراد بأزواجهم نسائهم في الجنة لأن هذا الأخير أبلغ في التنعم والتلذذ من الأول ولذا يكثر في القرآن ذكر إكرام أهل الجنة بكونهم مع نسائهم دون الامتنان عليهم بكونهم مع نظرائهم وأشباههم في الطاع. قال تعالى إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون وقال كثير من أهل العلم إن المراد بالشغل المذكور في الآية هو افتضاض الأبكاء وقال تعالى وزوجناهم بحور عين وقال تعالى وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون وقال تعالى فيهن خيرات حسان إلى قوله حور مقصورات في الخيام وقال تعالى وعندهم قاصرات الطرف عين وقال تعالى وعندهم قاصرات الطرف أتراب إلى غير ذلك من الآيات وقد قدمنا أن مفرد الأزواج زوج بلا هاء وأن الزوجة بالتاء لغة لا لحن، خلافا لمن زعم أن الزوجة لحن من لحن الفقهاء وأن ذلك لا أصل له في اللغة والحق أن ذلك لغة عربية ومنه قول الفرزدق وإن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها وقول الحماسي فبكى بناتي شجوهن وزوجتي والضائعون الي ثم تصدعوا وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صفية إنها زوجتي وقوله تحبرون أقوال العلماء فيه راجعة إلى شيء واحد وهو أنهم يكرمون بأعظم أنواع الإكرام وأتمها قوله تعالى يطاف عليهم بصحاف من ذهب قد قدمنا الآيات الموضحة له وجميع الآيات التي فيها الإنعام على أهل الجنة بأواني الذهب والفضة والتحلي بهما ولبس الحرير ومنه السندس والاستبرق قدمنا ذلك في سورة النحل في الكلام على قوله تعالى وتستخرجوا منه حلية تلبسونها قوله تعالى وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين أي تلتذ به الأعين أي برؤيته لحسنه كما قال تعالى صفراء فاقع لونها تسر الناظرين وأسند اللذة إلى العين وهي في الحقيقة مسندة لصاحب العين كإسناد الكذب والخطيئة إلى الناصية وهي مقدم شعر الرأس في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة وكإسناد الخشوع والعمل والنصب إلى الوجوه في قوله تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة الآية ومعلوم أن الكذب والخطيئة مسندان في الحقيقة لصاحب الناصية كما أن الخشوع والعمل والنصب مسندات إلى أصحاب الوجوه وما دلت عليه هذه الآية الكريمة من أن الجنة فيها كل مشتهى وكل مستلذ جاء مبسوطا موضحة أنواعه في آيات كثيرة من كتاب الله وجاء مجملا أيضا إجمالا شاملا لكل شيء من النعيم أما إجمال ذلك ففي قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون وأما بسط ذلك وتفصيله فقد بين القرآن أن من ذلك النعيم المذكور في الآية المشارب والمناكح والفرش والسرر والأواني وأنواع الحلي والملابس والخدم إلى غير ذلك وسنذكر بعض الآيات الدالة على كل شيء من ذلك أما المآكل فقد قال تعالى لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون وقال ولحم طير مما يشتهون وقال تعالى وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وقال تعالى كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها إلى غير ذلك من الآيات أما المشارب فقد قال تعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وقال تعالى ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا الآية وقوله تعالى يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وقال تعالى يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون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 وأما الملابس والاواني والحلي فقد قدمنا الكلام عليها مستوفا في سوره النحل وأما المناكح فقد دمنا بعض الايات الداله عليها قريبة وهي كثيرة كقوله تعالى ولهم فيها ازواج مطهره الايه قال رحمه الله ويكفي ما قدمنا من ذلك قريبا وأما ما يتكئون عليه من الفرش والسرر ونحو ذلك ففي آيات كثيرة كقوله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق وقوله تعالى هم وأزواجهم في ظلال على الارائك متكئون وقوله تعالى على سرر موضونه متكئين عليها متقابلين والسرر الموضونة هي المنسوجة بقضبان الذهب وقوله تعالى إخوانا على سرر متقابلين وقوله تعالى فيها سرر مرفوعه وقوله تعالى متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان إلى غير ذلك من الآيات وأما خدمهم فقد قال تعالى في ذلك يطوف عليهم ولدان مخلدون الآية وقال تعالى في سورة الإنسان في صفه هؤلاء الغلمان إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وذكر نعيم أهل الجنة بأبلغ صيغة في قوله تعالى وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا والآيات الدالة على أنواع نعيم أهل الجنة وحسنها وكمالها كالظلال والعيون والأنهار وغير ذلك كثيرة جدا ولنكتفي منها بما ذكرنا نسأل الله أن يبلغنا جنته برحمته ووالدين والمسلمين وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة وأنتم فيها خالدون قد قدمنا الآيات الموضحة لأن خلودهم المذكور انقطاع له البتة كقوله تعالى عطاء غير مجذود أي غير مقطوع وقوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق أيها المستمعون الكرام حسبنا في هذا اللقاء ما مضى وعسى أن نلتقي بكم لاحقا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته